Innál, akik felrakódtak Istenhez, és nem ismerem őket semmiben. Az Isten iránti irányukat az Allah حسنات فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجازى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هدي ربي إلى صراط مستقيم دينه ما حنيف وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمدت وأنا أول المسلمين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 تم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلاء فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات اللي يبنوكم فيما آتاكم إن ربك سريع عقاب وإن صور <تصفيق>